حضرة الشيخ أحمد اللفائي قد سرّوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله من يسألك يا الله في الحقوق اللازليّة والنّعوت الإلهيّة والصفات الرّبانيّة والكلمات الكتسيّة والأبصام العلوية والمعاني الملك. السماوية والملائكة العرشية والأفلاك الدائرة النورانية والقلوب الوالهة في عشقها على بساط الظلمومية والعلوم المتلاطمة بأفوادها في بحار الصمدانية والوقول المتعيرة في درج حقائق المشيئة والنفوس المشتاقة إلى صفات العبودية والأرواح المحترقة في مكاشفة غضرة الربوبية والأعمال المتقدسة الصادقة السكية، والأسرار العظيمة الشريفة الخفية والعجائب المنزهة عن سبات البشرية. والأسماع المكنونة في خزائم اللاهوتية واللطائف الخارجية عن الكيفية والرزوم البادية في سقور وجود الآدمية والمعالم المعلومية في معالم الإنسانية والعظائم المتقومة في سرادقات الجبروتية أسألك يا ربي أسألك يا ربي أسألك يا ربي أسألك ببهجتي تبلج أنباري وجوهي يا يرايس معاليه صفات بديع جمال فردانيتي يا فرد يا فرد يا فرد ربي بهجتي ترحوجي أسراري دُر دُراري لتعوري نفائسي نعوتي رفيعي بذيع يا لا هوتي يدك ياهو ياهو ياهو فبعزة عظمة عوالي شامخاتي بازخاتي صوانع منيع كمال قيوميتك يا قيوم يا قيوم يا قيوم وبتشهيد تأييد تأكيد متين قوة قواعدي وصولي بقاعي أبدية كلود دوام ديموميتك يا ديمو ميتك يا ديمو يا ديمو وبعجيبي غريبي لطيفي خفي غامر مخطول مكنون جواهر معادي ثغوري بخوري ثغوري بحوري سرتي معالي معالم حلمي أزليتك يا أزل يا أزل يا أزل وبشرائ في دقيق دقائق عقاق نشر عطر نسماتي أق نسمات أقري وجود سرمدي فائق حسن نظارة أزهاري راضي ساتيل غرقي حصائر رحمانيتك يا رحمن يا رحمن يا رحمن ومديني عطافي الطافي حسن تقويم تركيب سورة عوالي معاني بكور قصوري خزائن ونائني سر رحمتك يا رحيم يا رحيم يا رحيم وأسألك يا الله بتألف بروقي شعوري شعاعاتي توجهاتي صدعاتي لمعاتي سبحاتي نوري وجهك الأكرم يا كريم يا كريم يا كريم الذي أشرقت شعاع نور وجوهي شمس الموجودات يا جواد يا جواد يا جواد وكشفت بطلاع سر شهودهي ما تدعوا وقام وقاب ببركته ورعطفه نظام الموجودين وصالح بحركة سراي مطفيه أم الدهرين؟ وأسألك بجمالي كمالي تمامي راية نهاية حقيقة سر عظمة اسمك الأعظم الذي تألفت بزيه ما لا حقيقة كليات ياد معاني. مواطن أرواح يمباري أسمائك يا الله، بتمسكت بعربتي جرادبيتي مثالي، دواعتي نفوس أسراري عليك أن تصلي ما تسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحابه وأن تظاهرة، كنبنا من المعارضات ما تجكى أعمالنا من الفراضيات ما وتدين أبدالنا بأنباع العبادات وتجعل أفكارنا وأفهمنا وقولنا في ملكوت الأرض والسماوات وتجعلنا يا ربي ممن يرضى بالمقدر ولا يميل إلى دار الغرور ويتوكل في جميع الأمور ويستعين بك على نواد الجهور اللهم اطلح وايجنا وأوفر لنا ذنوبنا وضحر قلوبنا ومتعنا بقربك ونعنا بحبك واجعلنا يا ربي في سترك مقيمين ولا تجعلنا يا ربي بغيرك كوافقين واحفظنا Ve jglna min men yirzalik qazaik ve lqayk man terazin anne b rahmeti ya rahim rahim ve sallallahu ala siddina